عسريا على موقع تي شين تيمو يوم افترى وكلامه سفلو حد وفي ساعه الجد لو جات طشت الحيتان صدا اللي قلبه زي قلبك ما ماجدع زي ابوه واللي عينه مليانه زيك بعش على حس واللي رايه زي رأيك لو جيوش ما حيغلبوه واللي عاشر دي الغلا تمسح خدك ما تتعشمش في حد يطبطب حط حجر ثواني على قلبك سوء الحب خلاص بيشطب عقلك خلك اوعى تآمن جاية من مش ضامن من قاعدين واكلين شاربين ومحدش فيكم يآمن بص عليك شمالك ويمينك اوعف مرة تبصي ورا خد بالك ناس مش عايزينك وتشوفك تتمنى رضا اللي قلبه زي قلبك يبقى راجل زي ابوه اللي عدمه واللي رأيه زي خايا لو جيوش ما حيغلبه واللي عشر دي ارفع ايدك فوق Yes! All اللي little things, all the tough and خد على صاله I'm not a